فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أت مذكِّر لست عليهم بمسيِّر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا ثم إن علينا حسابهم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 أَصْبِ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ